ولا يعلم تنفي عنه النقيضين لماذا لانه غير قابل بماذا نرد عليهم نرد عليهم بثلاثه اوجه كما قال ابن قيم الوجه الاول ان قولكم ان النفع والاثبات انما يكون فيما كان قابلا هذه دعوه مجبره دعوه مجبره لان الله سبحانه وتعالى نفع الحياه وأثبت الموت للجمال في أي شيء في الأصماء التي تعمل والجمال ليس قابل للحياة التي هي حياة الحيوان ولا نعم ليس قابل لذلك ومع ذلك نفى الله عنه الحياة أموات غير وأثبت الموت أموات غير وأحبة ونفى الشعور مع أنه قابل للشعور الجمال ولا غير قابل غير قابل طيب كذلك ايضا نفى عن نفسه الموت سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وهو في حقه مستحيل فالله لا يقبل الموت مستحيل النوم السنة الظلم مع ان الظلم عندكم محال لذاته ومع ذلك نفاه الله عن نفسه فنفى الله الشيء عما ليس قابلا له الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني أن نقول إن صح هذا فيما ذكرتم إن صح هذا فيما ذكرتم من الموت والسمع والبصر والأشياء التي لا, لا يتصرف فيها إلا ما له حياة حيوانية فإنه لا يصف في النقيضين لا يصف في النقضين وما هو النقيضان اللذان لا يجتمعان ولا ارتفاع فأنتم نفيتم الدخول والخروج وهما نقضان لأن ما ليس بداخل فهو خارج قطع فهما نقضان كالوجود والعدم ما ليس بموجود فهو معدوم وهذا باتفاق العقلاء ثالثا النقود نفيكم من الدخول والخروج كنفي من يقول انه ليس قائم بنفسه ولا بغيره ليس قائم بنفسه ولا بعيره على حد سواء وانتم تقولون انه قائم بنفسه <تصفيق> انه قائم بنفسه فاذا نفيتم انه لا داخل العالم ولا خارجه فهو كنفي من قال كقول من قال بنفي قيامه بنفسه وقيامه بغيره اذن فأنتم سواء حينئذ نقول ان الله تعالى قابل لان يكون فوق العالم او مع العالم لكن مع العالم مستحيل لغه مستحيل مستحيل فتعين ان يكون فوق العالم كما تعين ان يكون قائما بنفسه ولا فرق فانتم ان اتيتم لنا بفرق والا فاعطوا القوس باريح نحن عندنا الفرق نحن عندنا الفرق ونقول إن الله تعالى خارج العالم وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى وأنه قائم بنفسه وبذلك نرد عليهم جميع شبههم التي يدعونها معقولات وهي مجهولات في الواقع والله أعلم أنا أكرر وأقول إن الإنسان قد يقول لا حاجة لهذه المباحث وهو حقيق بالنسبة للعامي ما نجي ننكر عليه هل فصل بنونية ونشق له لو فعلنا ذلك لو وضعناه أو لا ألقيناه أو لا رميناه ببحر لا سحلا ما عاد يطلع عرب. لأنه ما تعلم فيغرق لكن طلبة العلم يمكن ان يقرأوا مثل هذه المباحث لانها شيء وقع شيء وقع نعم ولا تستغرب انا جاءني كتاب قبل امس مكون من عشرين صفحه في ترجمه ابن سيناء قال ابن, ابن خلكان ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم واعتقم مماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثلاث، ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة ثمان سنتة ثمان وعشرين وأربع مئة. قال، وموالده في صفر سنة وموالده في صفر سنة سبعين وثلاث قلت إن صح موالده فما عاش إلا ثمانية وأربعين سنة وشطرة، ودفن عند سور همدان، وقيل نقل فابوته إلى أصبahan. ومن وصية ومن وصية ابن سينا لابي سعيد فضل الله المهني ليكن الله تعالى اول فكر له واخره وباطن كل اعتبار وظاهره ولتكن عينه مكحوله بالنظر اليه وقدمه موقوفه على المثول بين يديه مسافرا في عقله في الملكوت الاعلى وما فيه من ايات ربه الكبرى واذا انحط الى قراره فلينزه الله في اثاره فانه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء وتذكر وتذكر نفسه وودعها وكان معها كان ليس معها فافضل الحركات الصلاه وامثل السكنات الصيام وانفع البر الصدقه وازكى السر الاحتمال وأبطل السعي الرياء ولم تخلص النفس عن الدون ملتفت إلى قيل وقال وجدال ملتفتت إلى قيل وقال وجدال وخير العمل ما صدر عن خالص نية وخير النية من فرج عن علم ومعرفة الله أول الاوائل إليه يصعد الكلم الطيب إلى أن قال والمشروب فيهجر تلهيا لا تشفيا ولا يقصر في الأوضاع الشرعية ويعظم السنن الإلهية قد سقط في تاريخ الاسلام هو إن فيهم هذا كلام بلالغاصر. كم كم, صفر. كم صفر قل قد سقط في تاريخ الاسلام اشياء افسف وهو راس الفلاسفه الاسلاميه لم يأتي بعد الفارابي مثله فالحمد لله على الاسلام والسنه وله كتاب الشفاء وغيره وأشياء لا تحتمل وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال وكفر الفارابي، وقال الرئيس قد صح عندي بالتواتر ما كان بجوزجان في زماننا من أمر حديد لعل لعله زنة 150 من نزل من الهواء فنشب فنشب رجل فنشب, فنشب فتح الشيء فنشب في الأرض ثم نبى نبوة الفرأ ثم عاد فنشب في الأرض وسمع له صوت عظيم هائل فلما تفقدوا أمره ضفروا به وحمل إلى والي زجان، فحاولوا كسر قطعة منه فما عملت فيه الآلات إلا بجهد فراموا عمل سيف منه فتعذر نقله في الشفاء <تصفيق> شيء سموه شيء لا ثفن ما شيء ثفن. الشخصي كلام شف الإسلامي نعم. الحاشية نقل كلام شف الإسلام. والشيوخ. قال في الحاشية يقول شاف الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان طريقة التبديل وطريقة التجهيل أما أهل التبديل فهم نوعان. اهل الوهم والتخيل واهل التحريف والتاويل فاهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون ان الانبياء اخبروا عن الله وعن اليوم الاخر وعن الجنه والنار بل وعن الملائكه بامور غير مطابقه للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتهمون به ان الله جسم عظيم وان الابدان تعاد وان لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا وان كان الامر ليس كذلك في نفس الامر لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا ما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا وإن كان هذا كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا لا تمكن إلا بهذه الطريق وقد وضع المرسينا وأنثاله قانونهم على هذا الأصل كالقانون الذي ذكره في رسالته الأبحوية صفحة 44-51 وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها. وقصدوا أن يفهم يفهم الجمهور منها هذه الضواهر وإن كانت الضواهر في نفس أميركاً وباطلاً وخرفت للحق فقصدوا إتهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول النبي كان يعلم الحق، ولكن أظهر خلافه للمصلحة. ومنهم من يقول ما كان يعلم الحق كما يعلم ما كان يعلم الحق كما يعلمه النظار الفلاسفة وأنثالهم، وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل عن النبي. ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي كما يفضل ابن عربي نبطائي خاتم, خاتم, خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء وكما يفضل الفارابي ومبشر ابن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة وعمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة, بطريقة يعجز مثلها عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وامثاله من هؤلاء وهذا في الجل قول المتفلسلة والباطنيه كالملاحده والاسماعيلية واصحاب رسائل اخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهر وردي وابن رشد الحفيد وملاحظة الصوفية الخارجين عن المشايخ المشايخ المتقدمين من اهل الكتاب كابن عربي وابن وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن وخلق كثير غير هؤلاء وقد خص شيخ الاسلام قسما كبيرا من هذا الكتاب العظيم في تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجه والبرهان على طريقه السلف الصالح من لدن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الائمه والعلماء المشهود لهم بالعلم والايمان والاستقامه والعرفان. هذا هذا <تصفيق> يعني هو من ماذا ماذا هذه هذه في الوصيه وين كان المقاطع عن فكره الوجود الان ما نعرف ان الرجل منحرف من الفلاسفه الذين ينبذون الاديان وانه لا يستحق ان يرفع ذكره بين الناس بل يقال هو طبيب من جمله الاطباء فقط هنا نعم هو الاصل الاصل ما القفو واذا كان هذه توبة لي ما زاده الا بلد طيب اه اه فيه ثاني ها؟ عندك؟ نعم ترجمه القصر بسم الله الرحمن الرحيم يجيبه لك هذا ها؟ هذه الترجمه القصر للعلاب الذي ترجمه من الطيب في القصيدة النونية تصرف في اعتراضهم على القول بدوان بدوان اين. اين. اين. اين. اين. في دوام الرب في دوام تعاليه رب تعالى وكلامه واختصاره تمام تعالى ملاحظه جيده هنا نعم في خلفيه اذن ذكر نعم نعم ذكر الوهي محمد بن الوداع يا عبيد الله المدقول بن الوداع مولى ابو القيس شيخ المتزل ومصنق التوجه في مذاهبه وهو من أهل المصر ورد بغداد وكان خبيث القول فارق أجمع المسلمين ورد نص ورد نص كتاب الله عز وجل يدعم ان أهل الجنة يقطعوا حركاتهم فيها حتى لا, يحق حتى لا يحقون بغداد ولا, ولا يتكلمون بذلك فلازم فلازمهم القول بالكطاع بالكطاع دعين الجنة عنهم والله تعالى يقول وكلهم دائما وقلها وقلها وقلها وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم المعين هو الله وقدرة الله هي الله فجعل الله علما وقدرة وقدرة, وقدرة تعالى الله عن وصفه به علوان كبيرا قال أول سحيب علي الحسن الفصري قال المرمول حاجم يومه انظر من بالباد من أصحاب الكلام فخرج وعاد الليل فقال في الباب أبو البنيل العلاق وهو محتسل وعبد الله بن أرباض الأباضي وعشام بن مريد الراقب فقال للمؤمون ما بقي من أهل وأعنام أهل زهنة فحدة من الله وقد خبق وعن أبي يعقوب الشاحن قال سالت هذا البنيل في أي سنة ولد فقال اخبرني لأبوائي أن إبراهيم بن عز بن عبد الله أبو عبد بن الحسن بن قتل ولي عشر سنين وقتل وقتل إبراهيم في خمسة وأربعين عامين فدل ذلك على أن عبد الله ولد في سنة في سنة خمسة وثلاثين ومية وتوطيا في أول خلافة المتوقف في سنة خمسة وثلاثين ومئتين وكان سنه مئة سنة. ومئة سنة, ومئة سنة هذا النقل من تاريخ بغداد مجلد الثالث سالواني وقال ذهب يسيا على الأمل مجلد العاشر سفكسميو ألف وكان اخذ الإعجاز على إبراهيم بن خالد الطويل في وواصل وواصل في عطال ونزل ونزل. وقال وقال عمر عمرو الأيل وجارزا تسعيهم القلعة والقلعة بسعة وعشرين ويقال بقي ياسم الخمسة والفترقين ورخض عنه عليهم ياسمين وغيرهم المرتزين اللهم أكبر الله وقال صاحب شدورات الذهب في أخبار من ذهب ابي الفلاح عبد الحيد وعماد صاحب شدورات الذهب في أخبار من ذهب الفلاح المجدد الثاني صحة 85 توفي أو أول 35 ومئة وقيل سن 26 ومئتين وهو شيخ المعتزل ورأس البدعة وله من توفي ايش توفي أول نديد نعم 35 ومئتين وقيل سن 26 ومئتين نعم وهو شيخ المعتزل ورأس البدعة وله من مئات سنة قالوا في قال في الغبار، وذات كان يقول بثناء أحب بثناء الناس، وذكر حق و... هذه ترجمة، وذكر الحق في الجزء العاشر مسير من سيرة العلم البلاطمة النعيمي العربي السوسي ترجمة في نجوم الترجمة لعلها أقل الترجمة إذا كان هذه الترجمة لعلها في النجوم الظاهرة مجلد في كنيس 2880. خروج الذهب المجلد الثاني صفات بيت بينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه لا وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه فانه داخل او خارج فيما اذا كان قابلا لذلك فانه لا صان تقول لا داخل ولا خارج اما اذا كان غير قابل فلك ت ان تقول لا داخل ولا خارج كما تقول للجدار لا ظالم ولا ولا عادل فيقول المقيم وقبل الشيخ حسان يقول هذا الاصطلح اصطلح منكم فان الله تعالى نفس الشيء عما عم ليس يقابل له وأثبته وهو غير قابل له فقال في الأصنام اموات غير أحياء وهي غير قابل لذلك ونفى الشيء عما لا, عما, لا عما لا يقبله فقال ولا يظلم ربك أحدا والظلم عندكم من الاشياء المحاله مستهيلة لذاته فهذا استلاح والاستلاح لا يغير الحقائق نحن نقول لا بد أن يكون الرب عز وجل إما داخل وإما خارج، وإما هو نفس الأشياء الموجودة، ما في قسم رابع، إلا أن سنو جماعة يقول هو خارج هذه الأكوان وفق كل شيء. سؤال بالنسبة لمثل ضربة بالأبيض والأسود. إيه هذه تبفهم؟ تبي فهم؟ تحب النفس الطول فيها ما في معنى ها؟ نعم. فينا بس الأخوان ما جوا، ما كانوا معنا في البصور. طيب، لا فيها فائدة، فيها فائدة. تبي طيب، طيرتها؟ المخالفه اذا كان احد يفهم طيب المخالفه يقولون ان النسبه بين الاشياء اما التضاد او التناقض او المماثله او المخالفه هذه نسبة بين الاشياء اربعه اشياء اما المماثله او المخالفه او التضاد او التناقض فمثلا التناقض النسبة بينه المتناقضان النسبة بينهما أنهما لا يجتمع ولا يرتفع هذا متناقضة يعني لا بد من وجود احدهما ولا يمكن أن يوجدا جميعا هذا متناقضة مثل الحركة والسكوت لا بد ان يكون الشيء اما متحركا او ساكنا وبمجرد ما اقول غير متحرك يفهم المخاطب انه ساكن وبمجرد ما اقول غير ساكن يفهم انه متحرك لانه لا بد من احديه فالشيئان اللذان لا يجتمعان ولا ارتفعان فيسمى يعني نقيضين يسمي يسمىان نقيضين <تصفيق> المتضادان هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان فيوافقان النقيضين في انهما لا يجتمعان ويختلفان عنهما في انهما يرتفعان يعني يمكن رفعهما ومثاله البياض والسواد البياض والسواد نقيضان لا البياض والسواد ضدان ليش؟ لانهما لا يجتمعان لكنهما يرتفعان فيكون الشيء لا اسود ولا ابدا فيكون مثلا اخضر واضح يا جماعه فهمت الان يرتفعان معناه يخلو الشيء منه يرتفعان يعني يخلو الشيء منه فمثلا هذا الآن أسود انتفع عنه هيش البياض والحمرة شف خلا منه والبياض والحمره ضدان ولا لا ضد لا اجتناع ما يمكن يصير الشيء أحمر وأبيض في أنواع فهما ارتفع على هذا الشيء ليس أحمر ولا ابيض لكنه اسود اما متحرك وساتم لا يمكن تقول انه لا متحرك ولا ساتم لكن هذا تقول لا ابيض ولا اقوى صح واضح جماعه طيب داخل العالم او خارج العالم من اي نسبتين منقذان ليش لا يجتمعان ولا ارتفعان كل موجود ذابر ماعي يكون داخل العالم أو خارج العالم. لكن لو قال قائل هو العالم كنا اذا ليس هناك موجودين. وإحنا نتكلم عن عن موجودين. فإذا قال قائل لا داخل العالم ولا خارجه ليس ليس متنقلين. لأنه يمكن أن يقال هو, هو نفسه العالم. كنا إذا قلت هو نفسه العالم هو نفسه العالم. لم تثبت موجودين انما اثبت موجودا واحد طيب المثلان المثلان هما المترادفان بشر انسان مدلولهما واحد هذان المثلان يعني البشريه والانسانيه شيء واحد الخلافان الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان يعني يمكن اجتماعهما ويمكن اصفاؤهما لكن ليس لكن ليس كل واحد والثاني المثلان كل واحد والثاني الخلافان يجتمعان ويرتفعان لكنهما خلافان ولا مثلان خلافان ما ما كل واحد غير الثاني مثل القيام والبيع القيام والبيع هذان خلافان صح قال خلافان لان القيام غير البيع فهو خلاف فالقيام والوب والبيع نقول هذان خلافان طيب هل يمكن سماعهما كيف يكون قائما بياع ها جدع مش جدع يتحرك ويتحرك يتحرك؟ نقول القاع ما عنده تحرك طيب هل يا فيكون جالسا اسود جالسا اسود هذا هذا هذا بالنسبه للارض عرفت اهم شيء اللي دائما ترد هي هي النقره في في في كتاب كلام اكثر ما يرد النقره إيش؟ ح ما ذكرنا أن أنكم ان قلنا أنتم تؤمنون بأن, بأن الخالق والمخلوق شيئان متبين قال نعم نقول هل الله داخل العالم ولا خارجه يزمن أن يقولوا إما داخله وإما خارجه لكن هم يقول لازمنا أن نقول داخل وخارج لأن هذا إنما يلزمنا لو كان قابلا لذلك أما إذا كان غير قابل فيصح أن نقول لا داخل ولا خارج كما يصح أن نقول الجدار ليس ظالما ولا عقلا نقول هذا قولكم انه غير قابل دعوة بلا بين مجمع والشيء الثاني أن لا داخل العالم ولا خارجه التقابل بينهما ما هو تقابل عدم ملكه حيث تقول منه غير قابل أو قابل التقابل بينهما إيش تقابل سلب وإيجاب بمعنى أنك إذا سلبت أحدهما ثابت الآخر ولا بد بل لأنه لأنهما متناقضات لأنهما فانت متناقضان فعندما لم أثبت الخالق وأثبت المخلوق أثبتت شيئا الآن اثبت شيئا شيئا فإما أن يكون أحدهما داخل الثاني أو أو خارج الثاني ولا بد لا بد تكون المداخل ولا خارج فإن قال إن إن الخالق هو المخلوق أنا قلنا الآن لم تثبت شيئا مش اثبت شيء واحد لكن الجهمي والأشعري وغيرهما ما يقولون إن شيء واحد. إذا ما دمت اثبتت موجودين فلا بد أن يكون أحد ما إما داخل العالم وإما خارجه ولا بد. كما أنه لو قيل لك هل الله قائم بنفسه أو بغيره ستقول قائم بنفسه وهم يقولون بقائم بنفسه نقول نفي لا داخل العالم ولا خارجه كالنفي في قولك لا قائم بنفسه ولا بغيره سواء بسواء فإذا كنت تنكر أن يقال لا قائم بنفسه ولا بغيره فأنكر أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه ونتيجة الآن أنه سيلزم بالاقرار بانه بأنه خارج العالم خارج العالم وإذا أثبت أنه خارج العالم يلزمه أن يقول بالعلوم لأن ما سوى العلوم فوصفت نقص وهو يقدر بان الله منزه عن النقص هنا ما قر وش ما وش طيب الان هذا هذا الان واضح هم يقولون ان نفي النقضين او نفي الضدين نفي النقيرين عن شيء اداسح فيهما عن شيء قابل لله اما ما لا يقبل فيصح فنحن نقول ان الله لا داخل العالم ولا خارجه لانه لا يقبل ان يكون داخل العالم او خارجه فيصح أن ننفيهم أن عن الله الجدال يقول ما يعني يصح ان نقول لا ظالم ولا عدل لانه غير قابل غير قابل لان يتصل بالعداله او بالظلم الربع الزوج على كلامهم غير قابل لأن يكون داخل العالم او خارجه فنحن أول نمنع هذا الفائدة الثاني أن نقول إن التقابل في الأداخل العالم والأخارج التقابل ناقضين وضدين لا بد أن يوجد حلام أو أن تقول هو عين هذا الخلق وحينئذ يقول اهل وحد الوجود حياكم الله وبياكم هنا يعني هذه كل كلام من المنطقة هذا يعني إذا ما في هذا الكلام ما يصدق إذا ما يصدق كأنك تريد أن ندبس الموضوع حتى نتبين إيه بالنسبة هذه هو على كل حال أولاً المنطقة ما نحتاج في الحقيقة إلا إلا أن هذا الكلام هم الذين ألجؤوا علماء السنة إلى الدخول في هذا ألجؤوه من جائع ولا لا لو أنك أنا قلتكم بالأول أمس أو دس اللي قبل قلت كل هذه البقوث نحن في غنى عنها لولا أننا قل لها قل لك ما أفهم فيها لأن الرب عز وجل أظلمه في قلبك وأثبت ما أثبته لنفسه وإنه أنه أنا أفعى لنفسه وانت الصحابة رضي الله عنه ما, رأ... ما كانوا يقولون هذا الشيء واجهته مع الضحر نعم <تصفيق> <تصفيق> ويستجد لهذا وإذا تقول لذحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ويقول قلب قال قلب إيش؟ قلب كذا هو رجل. إيه إيه إيه إيه نعم. قلب كذا نعم. يعني ما يجي ذيل مننا هذه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف ما بس. لا كده. كده يقول قلب كذا يندهش. قال حال. لذلك يقول كذا ييجي حال. وهل هذا البيان هو يقول نعم؟ وبعد يجي الخادم يعني يجي متى من شكل من الشكل. ما حد ولا من هو نعم القياس التنفيذ والشكل كل هذا لابد ان إن سأعرفه شيء بسيط منه لكن لكن لكن الذي يضطر الى هذا هو من اجل إن الناس دخلوا في هذا دخلوا فيه ومنه وبينه يقول كم نحجرا <تصفيق> الشيخ الاسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتبع به الذكي منطق اليوناني هذا يسمع كيف وهذا خلاف مروض نسل هذه المروض على كل حال المنطق لا هو الحقيقي هو أنه نفن مذير مطيب ويرد العقل شوي والذكاء لكنه يعني يضيع الوقت شوي إذا كان, كان عندك استعداد أنك تعضي الطلبة فأنا عندك تيب مختصر يمكن ينفع شوي نعم نعم من هدايه الله خليه يتعب علشان اذا إذا تائب استراح طيب ايه طيب نعم كتاب يعني انا انا نقلته من بعض الكتب من هنا من صويا ومو كبير انت انت هذا كذلك في منطقه صويا صويا صعب شوي صعب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قصر في <تصفيق> هذا التبيه على رجل آخر وسل المعطل المسائل خمسة ترضيق وأيضا من الأركان قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود خرقا خارج لدنا فإذا نفى هذا فذا كرافهم للرب حقا ماله المفرار وإذا قر به بسره ثاليا أتنا غائرة نيع ذراكار فإذا نفى هذا وقال بأنه هو إلا ما غيران فقد ارتدى من اتحاد مصر ربي الرحمن حاش النصارى يكونوا مثلا وهو حمير وعامل السودان رحمه الله يستهلون هذا بس نعم هم خصصوا بالمسيح وعومه والمعالم صالوا عن حياران وإذا قرب أنه غير ومعبود هما شيئان فاسألوا هل هذا الغراء في ذاته أم لأبوه فيه هم أمران وإذا قر بواحد من ذلك الأوليه قبل خدع النصران عباسنا وحبيبنا الخطار واذا لك الامره فاساله اذا هل ذاته استغنت عن الافرار فلذا فقام بنفسه ام قام بالاعيار كالاعراض والاكرار عندي لعله والالوان نعم عندي الالوان لا والالوان فإذا قام بنفسه ام قام بالاعيان كالاعراض والالوان أقول اقول انا كاتب لعله الالوان لا هذا هو يعني الالوان في سنه في في لا اللي قام بغيره ان قائمه الاعيان كالاعراض والانواع الالوان قائمه في بالأع... نعم شرحت عليه والالوان لانه لعله... نعم لانه الالوان فإذا تعلم بنفسه نفسي ان قام والألوان كالاعراض ولا بالنفس <تصفيق> النسقايتان اخبرني هو مثلان او مثلان تم النسقايتان وعلى التقادير الثلاث تثنى لو لم لم يكن شيئان والدين امتدعا لبعض يا منكم هذا منا شكم متحدين فلذا فقل انكم باب لمن بالاتحاد تقوم بالبابان ما لهم لهم الخط على اطلاقاته نقط <تصفيق> <تصفيق> نقطو أنت... لهم وهو الخط على نقطو له وهو الخط على الله الرحمن الرحيم هذا الفصل اراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجه على علوم الله عز وجل بأدلة بنفس الدليل العقلي لكن على وجه آخر. يقول سل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان ترديها أي تتلفها من الأركان أي من الأصل والشيء إذا تردى من أركانه فإن فروعه تبع لأركانه تنهد قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأكوان ها؟ خارج الاذهان اسال هل الله عز وجل خارج خارج الاذهان او لا اما ان يقول انه خارج الاكوان او داخل الاكوان الا اذهان قصدي نعم او داخل الاذهان فاذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران وش نفع قال انه ليس خ... إنه ليس خارج الاذهان نفى يقول فذاك معطل للرب هل تقول الهنا حقا المعبود حقا خارج الاذهان فاذا نفى هذا خارج الأذهان فإذا نفى هذا وقال لا اقول بانه خارج الأذهان فإنه يكون معطلا للرب لأن هذا هو إنكار الرب عز وجل وإذا أقر به بش قال قال إنه خارج الاذهان يعني أنه موجود فسألو ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان يعني هل تعتقد أنه غير الأقوان أم هو الأقوان في الأول خاطبناه بأنه هل يراه في الذهن أو لا فإذا قال لا يوجد ولا في الذهن فهذا معطل أشعر إذا قال يوجد في الذهن نسأل إذا أقر به فسأله ثانيا أتراه غير, غير جميع الأقوان فإذا أقر فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما ها هنا غير آمن وش نفى؟ نفى أن يكون غير الاكوان وإذا نفى أن يكون غير الاكوان مع إقراره بوجوده عينا وش تعين؟ أن يكون هو الاكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما ها هنا غير يعني ما ها هنا رب ومربوب فقد ارتدى بالاتحاد مصلحا بالكفر يتقال من الرب هو عين مربوب فقد ارتدى بالاتحاد مصلحا بالكفر جاحب ربه الرحمن واظنه هذا كما الذي الل مضى الان السؤال الاول لا هل هو في الذهن او لا السؤال الثاني هل هو عين يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غير إذا قال إنه غير المخلوق إذا, إذا قال إنه عين المخلوق يقول فقد له بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن حاش النصارى أن يكون مثله يعني منزه النصارى ان يكون مثل هذا ها؟ لماذا لان النصارى قالوا ان الله حل في المسيح فقط وهذا قال ان الله حل في كل مخلوقات حتى بالحيوان نسال الله العافيه قال حاش النصارى ان يكونوا مثلهم وهم الحمير وعابد السلطان وصفان بانهم حمير لانهم يستحقون هذا لأن معبدون الصليب الصليب الذي صلب عليه نبيه ولو كان عقلاء لكان يجب أن نكسر الصليب لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم ولكن هذا لبلادتهم وظلالهم غير المغضوب عليهم والضاليه لضلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيه ادنى واحد من الناس له عقل اذا وجد الحجره التي حبس فيها صديقه وشان يهدمها يهدمها لكن هؤلاء قالوا لا نعبد الصليب اذن استحقوا الوصف الذي وصفهم بهم ابن القيم ايش الحمير او حمير وانما كانوا كذلك لانهم لبلدتهم نسال الله العافيه وانت تتعجب من هذه العقول لكنها نسأل الله العافيه ذكاء بلا ذكاء ما عندهم عقل ذكاء بلا ذكاء والا لو تاملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاه والسلام ربا والها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي يصلب عليه ولهذا يقول فهم الحمير وعابد الصلبان هم خصصوه من خصص الله المسيح وأمه وأولئي ما صانوه عن حيوان، يعني قالوا ان الله سبحانه وتعالى هو كل شيء هو المرأة والرجل والفرس والبعيد والحمار لعبه الله وغير ذلك لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود هو عين الوجود وإذا أقر بأنه غير الورى السؤال رقم الثالث هذا إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره عبد ومعبود هما يعني فاسأله هل هذا الوراث في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران هل هذا الوراث في ذاته فيكون في الخلق حالا في ذات الله أو ذاته في يعني ذات الله في الخلق يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق طيب واذا اقر بواحد من دينك الامرين ما هما اذا قال ان الخالق حل في المخلوق او قال المخلوق حل في الخالق فهذا يقول قبل خده النصران ايها الاخوه وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في إصدافات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 ورقم صندوق البريد 250000